بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد أحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابتداء أشكر للمنتدى الإسلامي والقائمين عليه إتاحة هذه الفرصة للحديث عن الأئمة الإعلام وفي مقدمتهم من الناحية الزمنية الإمام أبو حنيفة وقد جاءت هذه الندوة في وقت حقيقة نحن نحتاج إلى مثلها والحديث عن الأئمة الذين تركوا لنا تراثاً فكريا وفقهياً لا يوجد في التاريخ مثله فلا يجوز بأي حال أن يغمط أولئك القوم حقهم تحت ترهات كثيرة أيها الإخوة هذه محاضرة حول اعتماد مذهب أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه على السنة النبوية كمصدر من مصادر التشريع ومدى أخذ المذهب بخبر الآحاد حاولت من خلالها أن أبين ما يلي أولا مكانة أبي حنيفة في الحديث وثناء العلماء عليه ثانيا منهج أبي حنيفة في استنباط الأحكام ثالثا اتهام أبي حنيفة بتقديم القياس على الحديث والرد عليه رابعا مذهب الحنفية مذهب الحنفية وخبر الآحاد وسأختصر في النقطة الأولى والثانية لأن بعض الجوانب قد غطاها الشيخ ميسر مشكورا أولا مكانة أبي حنيفة في الحديث وثناء العلماء عليه لقد تجرأ بعض الناس قديما وحديثا على أبي حنيفة وجرحوه وقالوا إن بضاعته في الحديث بضاعة المزجاه متجاهلين عن قصد أو عن غير قصد أن الذين وثقوا الإمام ورووا عنه أكثر من الذين تكلموا فيه وإنه لمن البلاء الكبير أن يتكلم أواخر هذه الأمة على أولها وينتقص بعض متعلمة العصر ألا إمك الأربعة رحمهم الله تعالى متهما إياهم بما يزين له الهوى ويحبه عليه الشيطان يؤذي المسلمين ويشكك في علمائهم وهو يحسب أنه يحسن صنعا ولقد قرأت لبعضهم أن قوله إن بلاء هذه الأمة سببه وجود الطواغيت الأربعة بلاء الأمة سببه وجود الطواغيت الأربعة ولكم أن تفهموا أبعاد هذا الكلام بل سمعنا عن بعضهم أنه ما كان يقول أبو حنيفة بل كان يقول أبو جيفة أمثال هؤلاء نتمثل فيه وفي غيرهم قول الشاعر يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل وقد قيل الابن المبارك فلان يتكلم في أبي حنيفة فأنشد قول الشاعر حسدوك إذ رأوك فضلك الله بما فضلت به النجباء ورد البعض على من تكلم في أبي حنيفة بقول أبي الأسود الدؤلي حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصومه الإمام الثوري رحمه الله يقول عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما ندر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والغضب والشهوات دون أن يعنى بفضائلهم ويروي مناقبهم حرم التوفيق وحاد عن الطريق رغم ما قيل من النيل والقدح في مكانة أبي حنيفة في الحديث إلا أن العلماء من مختلف العصور قد أثنوا عليه مما يجعلك تقف أمام طود شامخ لا تضروه الرياح فهذا الإمام الذهبي يترجم له في تذكرة الحفاظ التي قال في مقدمتها هذه تذكرة بأسماء معدلي حملة العلم النبوي ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح والتزييف وهذا ابن عبد الهادي المقدس الحنبل يذكره في كتاب المختصر في طبقات العلماء وقد ذكر الإمام الشعراني في كتابه الميزان سند أبي حنيفة عن عطاء عن ابن عباس كما ذكر سند مالك عن نافع عن ابن عمر حينما تعرض لبيان أسانيد الأئمة المجتهدين في الكتاب والسنة وهذا سيد الحفاظ يحيى بن معين رحمه الله يقول كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بحديث إلا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظ ويقول كان أبو حنيفة ثقة في الحديث ويقول في موضع آخر أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب ويقول الإمام السرخسي في أصوله قلت الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله حتى قال بعض الطاعنين إنه لا يعرف الحديث وليس الأمر كما ظنوا كان أعلم أهل عصره بالحديث ولكن لمراعاة شرط كمال الضبط قلت روايته قام الإمام المحدث الفقيه اللغوي الزبيدي بتأليف كتابه عقود الجمان المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة مما وافقه فيه الأئمة الستة وأدلتهم وقد ضمنه ما ثبت في المسانيد الخمسة عشر المنسوبة إلى أبي حنيفة وأضاف إليها من الأحاديث والآثار الثابتة بالسند المتصل والتي منها ما جمعه الطحاوي في معاني الآثار ومشكل الآثار وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ وهبه غاوج الألباني وممن قام بشرح مسند أبي حنيفة الشيخ الملا. علي القاري المتوفى 2014 الهجرة كما قام من قبل الإمام الخوارزمي المتوفى سنة 675 الهجرة بجمع مسانيد أبي حنيفة وترتيبها على أبواب الفقه في كتابه جامع المسانيد وقد طبع في الهند في مجلدين وفي هذا العصر قام الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني بتأليف كتاب أسماه مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث أجاد فيه وأفات ذكر فيه ثناء العلماء على أبي حنيفة ورد فيه على بعض المعاصرين ممن همز ولمز في أبي حنيفة وقد عقد الإمام من تينية في كتابه منهاج هاج السنة النبوية وبين قال الإمام وقد عد الإمام بن تيمية في كتابه من هذه السنة الإمام أبا حنيفه وأبا يوسف ومحمد ابن الحسن من أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم وليس لهم غرض مع أحد بل يرجحون قول هذا الصحابي تاره بحسب ما يرونه من أدلة الشرع وقال الإمام بن تيمية في موضع آخر أهل الحديث والتفسير والتصوف والفقه مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم منهج أبي حنيفة في الاستنباط اشار أخونا الشيخ بيسر إلى منهج أبي حنيفة في الاستنباط لكن أريد أن يعني أبين شيء الناظر في فقه أبي حنيفة يلاحظ بشكل جلي واضح أنه يعتمد في استنباط الأحكام الفقهية على الكتاب والسنة ثم على أقوال الصحابة ومن ثم على القياس إذا أعيته المسألة وهذا ما صرح به أبو حنيف نفسه قال آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول الصحابة آخذ قول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم ولا أخرجوا عن قولهم إلى قولي غيرهم وبعد مجموعة من الأقوال لخص الحقيقة الشيخ أحمد سعيد حوى في كتابه المدخل إلى مذهب أبي حنيفة أصول التي بنى أبو حنيفة علمه وفقه عليها بقوله من هذه النصوص نستنتج أن الإمام أبا حنيفة كان يأخذ أولا بكتاب الله إذا وجد فيه حكم المسألة التي يريد فإن لم يجد فإنه يأخذ بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قولان في مسألة وتعارضتا أو تعارض القولان فإنه يأخذ بالأخير منهما فإذا لم يجد في السنة ينظر في أقاويل الصحابة رضي الله عنهم فإذا اتفقوا فذلك الإجماع فلا يحيد عنه توضيح هذه النقطة إذا وجدت ثلاث أقوال للصحابة كان منهج أبي حنيف أن يختار قولا من هذه الأقوال ولا يحدث قولا رابعا لأنه يرى أن هذه الأقوال فيها إجماع ما في قول رابع يعني لا يأتي بقول رابع مغاير للثلاثة كان يتخير بين الثلاثة إذا كان واحد أخذ به إذا كان اثنين أو ثلاثة أو أربعة تخير بين الأقوال بموجب قواعد معينة ونحو ذلك لكنه لا يحدث قولا جديدا في المسألة إضافة إلى ما عرف عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن أبي حنيفة أنه كان ينظر أولا في أقوال الخلفاء الأربعة أقوال الخلفاء الأربعة فإن أعياه بحث في أقوال الصحابة الآخرين بحث في أقوال الصحابة الآخرين قال ولا يخرج عن أقوالهم فإذا لم يكن للصحابة قول في المسألة ووجدت أقوال للتابعين فإنه يجتهد كما اجتهدوا فيقيص أو يستحسن وقد بين أنه في القياس يرد المسألة إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع فإذا لم يكن للمسألة أصل أصل يقيس عليه فإنه ينظر في معاملات الناس ويبني الحكم على ما تعارف عليه المسلمون لأن العرف سند أو مصدر مصادر التشريع قال فمجمل أصوله بذلك سبعة الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والقياس والاستحسان والعرف النقطة الثالثة اتهام أبي حنيفة بتقديم القياس على الحديث والرد عليه يقول ابن عبد البر أفرط أصحاب الحديث في ذنب أبي حنيفة وتجاوزوا الحد في ذلك والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارها وأكثر أهل العلم يقولون إذا صح الأثر بطل القياس والنظر ويقول الزبيدي وقصدت بهذا التأليف الرد على بعض المتعصبين ممن نسب إلى إمامنا أنه يقدم القياس على النص عن الشارع ولا عمر هذه النسبة إليه غير صحيحة ويقول الشيخ أبو زهرة لقد رمي أبو حنيفة رضي الله عنه بمخالفة السنة وأكثر الذين أرادوا انتقاس قدره بعد وفاته من ذكر ذلك وقد نفى الإمام أبو حنيفة هذه التهمة عن نفسه وأنكرها وبالغ في إنكارها بقوله كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعد النص إلى قياس وصرح رضي الله عنه أنه لا يقيس إلا لضرورة نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة وذلك أننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب والسنة أو أقضية الصحابة فإن لم نجد دليلا قسنا حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به ويروى أن أبا جعفر المنصور كتب إليه بلغني أنك تقدم القياس على الحديث فرد عليه أبو حنيفة برسالة جاء فيها ليس الأمر كذلك يا أمير المؤمنين وبين له منهجه في استنباط الحكم إليكم الحوار الذي دار بين أبي حنيفة والإمام الباطر حيث قال الباقر لأبي حنيفة أأنت الذي حولت دين جدي وأحاديثه بالقياس قال أبو حنيفة معاذ الله قال الباقر بل حولت فقال أبو حنيفة كم سهم للمرأة فقال للرجل سهمان وللمرأة سهم فقال أبو حنيفة هذا قول جدك ولو حولت دين جدك لكان ينبغي في القياس أن يكون للرجل سهم وللمرأة سهمان لضعفها ثم قال الصلاة أفضل أم الصوم فقال الباقر الصلاة أفضل قال هذا قول جدك ولو حولت ولو حولت قول جدك لكان القياس أن المرأة إذا طهرت من الحيض أمرتها أن تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم ثم قال البول أنجس أم النطفة البول أنجس أم النطفة قال البول أنجس لأنه هذا اتفاق البول الملي فيه خلاف قال البول أنجس قال لو كنت حولتو دين جدك بالقياس لكنت أمرت أن يغتسل من البول ويتوضأ من النطفة لكن معاذ الله أن أحول دين جدك بالقياس فقام محمد الباقر فعانقه وقبل وجهه وأكرمه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من آئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضع بالنبيذ في السفر مع مخالفته للقياس وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته القياس لاعتقاده صحة الحديثين وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما ثم يقول وقد بينا هذا في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام وبينا أن أحدا من أئمة الإسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر بل لهم نخوا من عشرين عذرا مثل أن يكون مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث أو بلغه من وجه لم يثق به أو لم يعتقد دلالته على الحكم أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه والأعبار يكون العالم في بعضها مصيبا فيكون له أجران ويكون في بعضها مخطئا بعد اجتهاده فيثاب على اجتهاده وخطأه مغفور له هذا كلام ابن تيمية يقول ابن عبد البر ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون الدعاء نسخ عليه بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الإنقياد إليه أو طعن في سنده ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما ولزمه إثم الفسق يقول المحدث العجلون الشافعي في رسالته عقد الجوهر الثمين المسماه بالرسالة العجلونية وهو يتكلم عن مسند أبي حنيفة يقول وقد أجمع القائلون من أهل الأصول وأهل الحديث أنه أي أبو حنيفة يقدم الصحيح على القياس المعتبر نعم لم يكن رضي الله عنه من المكثرين كسائر الآئمة وليس من شروط الإمامة والإجتهاد الإكثار في الرواية لأن الإجتهاد إنما يتوقف على حفظ السنن وتحملها لا على آدائها وتبليغها فالصديق رضي الله عنه إمام الصحابة وأفقههم وأحفظهم لا يشك فيه مسلم لم يكثر وإنما روى أحاديث معدودة ونحن لا ننكر أن في السنن سننا لم تبلغ الإمام أبا حنيفة أو بلغته ولم تثبت عنده صحتها لكن هذا أمر لا يمس شأن المجتهد وقد كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يرى رأيا ثم تبلغه السنة فيرجع مع أنه ثبت عند أهل العلم بالأثر أن عمر أثقه الصحابة بعد أبي بكر وفي هذا الموضوع ينقل شمس الأئمة السرحسي قلنا هذه العبارة من قبل قلت الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله حتى قال بعض الطاعنين إنه لا يعرف الحديث وليس الأمر كذا كما ظنوا بل كان أعلم عصره بالحديث ولكن لمراعاة شرط كمال الضبط قلت روايته رابعا وهي المسألة الأخيرة في المحاضرة مذهب الحنفية وخبر الأحد يقسم الحنفية الحديث من حيث السند إلى ثلاثة أكسام الحديث المتواتر وهو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب وهذا يوجب العلم اليقيني ودلالته دلالة قطعية الحديث المشهور ما كان سنده أحاديا في العصل ومن ثم اشتهر في العصرين الثاني والثالث فرواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ودلالته دلالة قطعية وهذا يوجب علم الطمأنينة وقال بعضهم يوجب علم اليقين حديث الآحاد وحديث الآحاد أو خبر الخاصة كما يسميه الإمام الشافعي رضي الله عنه هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان ولا يتوافر فيه سبب السهرة واتصال هذا النوع من الأحاديث بالرسول صلى الله عليه وسلم اتصال فيه شبهة صورة ومعنى كما يقول صاحب كشف الأسرار أما شبهة الصورة فلأن الاتصال بالرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت قطعا وأما شبهة المعنى فلأن الأمة ما تلقته بالقبول ولهذا وجد من أنكر الاحتجاج بخبر الواحد وقد ناقش الإمام الشافعي هؤلاء بالبصرة التي كانت مركزا لاعتزال واحتمال وجود هؤلاء في عهد أبي حنيفة قائم لأن الاضطراب في الأقوال وكثرة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عصر أبي حنيفة أشد وأقوى لكثرة أهل الأهواء الذين كانوا فرقا وسيعة ولأن الصحاح لم تجمع الموازين الضابطة لم توضع بعد وجمهور الفقهاء على قبول خبر الواحد الذي يرويه العدل الثقة والاحتجاج به في العمل دون الاعتقاد لأن الاعتقاد يبنى على الأدلة اليقينية التي لا شبهة فيها ولا يكون بدليل ظني فيه شبهة ولقد كان أبو حنيفك من أول الفقهاء الذين يقبلون خبر الواحد ويحتجون به ويحتجون به حيث كان يعدل آراءه إن وجد حديثا يخالفها والناظر في كتاب الآثار لأبي يوسف وكتاب الآثار لمحمد بن الحسن يدرك بما لا يدع مجالا للشك مدى اعتماد أبي حنيفة ومذهبه على خبر الواحد والأخذ به ونظرا لكون مذهب الحنفية قد نشأ في العراق مهد الخلافات والفتن فقد تشدد أبو حنيفة في قبول خبر الواحد لأسباب وكان مبعث هذا التشدد الاحتياط لدين الله وذلك أن وضع الأحاديث من قبل الزنادق هو المبتدع قد كثر وشاع في عصره ولذلك وضعت شروط لقبول خبر الواحد عند الحنفية ان توافرت تم الأخذ به وإلا فدا. أرجو أن أوضح أن الحنفية الحقيقة لم ينفرد بوضع شروط لقبول الأحاديث فهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه يضع شروطا لقبول خبر الواحد أن لا يتعارض مع أمل أهل المدينة لأنه رضي الله عنه كان يرى أن عمل أهل المدينة بمثابة الإجماع وكان كثيرا ما يذكر على لسانه هذا ما عليه أهل بلدنا هذا ما أجمع عليه أهل بلدنا ويرى أن الإجماع دلالته أقوى إجماع أهل المدينة أقوى من دلالة خبر الواحد ولذلك رد الإمام مالك حديث البيعان بالخيار فلم يرى خيار المجلس في مذهبه لأن العمل ليس جاريا عليه عند أهل المدينة كما رد الحديث الدال على قراءة الفاتحة في الصلاة الجنازة وقال ليس معمولا به في بلدنا فليس عنده في صلاة الجنازة قراءة وإنما هو الدعاء ولا يخفى علينا أن الإمام الشافي أيضا ذكر شروطا لقبول بعض أنواع اخبار الأحد من الحديث المرسل اشترط في المرسل أن يكون من مراسيل كبار التابعين واشترط في المرسل أحيانا أن يكون مما تعضده أحاديث أخرى أو نحو ذلك ولذلك رد الإمام الشافعي كثيرا من الأحاديث المرسلة التي لم تتوافر فيها الشروط التي ذكرها رضي الله عنه في مذهبه فلم يأخذ الإمام الشافع بحديث عائشة المرشل في قضاء صوم التطوع بعدم توافر الشروط التي دونها الإمام الشافع أقصد أقول أن الإمام أبو حنيفة لم ينفرد بذكر شروط لقبول الخبر فالفقهاء معظمهم إن لم أقول كلهم قد ذكر شروطا معينة بل نقل عن الإمام الليث أن الإمام مالك قد رد القول أو العمل بسبعين حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعاملة مرد الرد إلى أن الشرط لم يتوفر عند الإمام مالك من الشروط التي وضعها الحنفية لقبول خبر الواحد والاحتجاج به أولا أن لا يكون الحديث فيما تعم به البلوى لأنهم يشترطون فيما تعم به البلوى أن يكون الحديث مشهورا ذلك أن مذهبهم نشأ في العراق مهد الخلافات والفتن فيحتمل أن الخبر من وضع الكذابين وسهرته تنفي هذا الاحتمال كما أن عموما حاجة الناس تقتضي كثرة ناقليه واستفادة خبره وعدم اشتهاره يعارض الأدلة الدالة على وجوب تبليغ الأحكام وبناء على هذا الشرط لم يأخذ الحنفية بحديث من مس ذكره فليتوضأ ولم يأخذ الحنفية بحديث الجهر بالتسمية في الصلاة لأن هذه مما ينطبق عليه شرط عموم البلوى الشرط الثاني الذي ذكره الحنفية أن لا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه لأنه أي الحديث لو كان معمولا به لما خالفه راويه وإلا لكان عاصيا وذلك يسقط العدالة وعدالة الراوي شرط في صحة روايته وبناء على هذا الشرط ترك الحنفية العمل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولم يأخذوا به لما روي عن أبي هريرة أنه كان يفتي بغسل الإناء ثلاثا كما أنهم أي الحنفية لم يعملوا بحديث عائشة رضي الله عنها أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وذلك وذلك الحنفية لم يجعل الولي شرطا وتبروه شرط أفضلية لا شرط وجوب أي ممرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل والسبب أن عائشة رضي الله عنها زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن وهو غائب وهو غائب لكن هناك الحقيقة ينبغي أن نوه الحنفية الحقيقة لا يفضلون من حيث التفضيل لا يفضلون للمرأة أن تتولى عقد الزواج بنفسها دون إذن ولي بل نص في كتبهم أنه لا يلجو إلى هذا الأسلوب من النساء إلا من نسبت إلى الوقاحة وقلة الحياة لكن الجواز شيء والوجوب شيء آخر والأفضلية شيء آخر الشرط الثالث الذي ذكره الحنفية قال أن لا يعارض خبر الواحد بما هو أقوى منه كنص الكتاب أو السنة المتواترة أو المشهورة وبيان ذلك أن دلالة النص من الكتاب سواء كان النص عاما أم خاصا دلالة قطعية عند الحنفية, دلالة قطعية عند الحنفية. وكذا دلالة المتواتر والمشهور ولذلك لم يأخذ الحنفية بالأحاديث المقيدة للرضاعة المحرمة بعدد معين لأن عند الحنفية مطلق الرضاعة كثيرها وقليلها محرم أخذا بإطلاق الآية القرآنية وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّذِي أَرْضَعَنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ من الرَّضَاعَةِ لم يأخذوا بالأحاديث الذي ورد فيها تقييد الرضاعة بخمس أو ثلاث وهي أحاديث معروفة قالوا لأنها اخبار آحد ودلالتها ظنية فلا تقوى على معارضة وتقييد مطلق الآيات القرآنية التي لم تحدد الرضاعة المحرمة بعدد معين من الرضاعات لأن دلالتها أي هذه الآيات دلالة قطعية الشرط الرابع من الشروط التي ذكرها الحنفية أن لا يعارض خبر الواحد بخبر مثله وعند التعارض يكون فقه الراوي مرجحا يعني الخبر الذي يرويه الراوي الفقيه يقدم على الخبر الذي يرويه الراوي غير الفقيه عند التعارض فثقة الراوي أو فقه الراوي شرط ترجيح في الأخذ بالخبر عند الحنفية إذن الشرط الرابع أن لا يعارض خبر الواحد بخبر مثله وعند التعارض يكون فقه الراوي مرجحا وبناء عليه لم يأخذ الحنفية بحديث رفع اليدين عند الركوع في الصلاة والرفع منه روى سفيان بن عيينا قال اجتمع أبو حنيفه والأوزاعي فقال الأوزاعي لأبي حنيفة والأوزاعي من أئمة المذاهب ما لكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع وعند الرفع منه فقال أبو حنيفة إنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع قال كيف كيف وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع فقال أبو حنيفة حدثنا حمات عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود هذه سلسلة المدرسة الحنفية تكره الشيخ ميسر سلسلة أبو حنيفة عن حماد ابن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود هاي لأن ابن مسعود ابن مسعود هو الذي حكم في العراق وكان أميراً على العراق فمعرض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي في العراق كانت مروية عن المسعود. فسلسلة أبي حنيفة أو المدرسة الحنفية هي عن شيخه حماد حماد عن إبراهيم عن علقم عن ابن مسعود يقول له قال أبو حنيفة حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمه على فكرة إذا ورد إبراهيم مطلقا في كتب الفقه والحديث فالمراد به إبراهيم النخاعي إذا ورد كلمة إبراهيم دون ذكر اسم أبيه فالمراد به إبراهيم النخاعي وإذا وردت كلمة الحسن دون ذكر الأب فالمراد به الحسن البصري فالمراد به الحسن البصري يقول أبو حنيفة حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقم والأسود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود إلى شيء من ذلك يستغرب الأوزاع فيقول أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثنا حماد عن إبراهيم يعني كأنه يقول أين هذا من ذاك فأجابه أبو حنيفة نعم كان حماد أفقه من الزهري هذا شرط الترجيح كان حماد أفقه من الزهري وكان إبراهيم أفقه من سالم ولولا فضل الصحبة لقلت إن علقمة أفقه من عبد الله بن عمر وعبد الله هو عبد الله كناية أو إشارة إلى عبد الله بن مسعود إلى عبد الله بن مسعود وعبد الله هو عبد الله يعني عبد الله بن مسعود وهذه الرواية واضحة في أن فطه الراوي شرق مرجع عند أبي حنيفة إذا تعارض الخبران خامساً من شروط اعتماد خبر الواحد أن لا يخالف خبر الواحد جميع الأقيسة إذا كان راويه غير معروف بالفقه لأن النقل بالمعنى كان مستفيضا فإذا قصر فقه الراوي لم يؤمن أن يخطئ في فهم المعنى فتدخله شبهة زائده يخلو عنها القياس فيترك العمل به ألا يخالف خبر الواحد جميع الأقسة ولهذا الشرط أو تطبيقا لهذا الشرط ترك الحنفية العمل بحديث المصراه الذي رواه أبو هريرة عن نبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن بتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر لأن طبعا سبب الرد قال لأن هذا الحديث مخالف للقياس والقواعد الآمة فهو مخالف لما اتفق عليه الفقهاء من أن ضمان المتلفات لا يكون إلا بالمثل أو القيمة والتمر ليس مثلا ولا قيمة ليس مثلا ولا قيمه يعني تضمن الحليب بالحليب والتمر ليس حليبا والقيمة مختلفة لماذا حدد الصاع قد يكون التمر اكثر من الصاع قد يكون الحليب قيمته اكثر من الصاع وقد تكون اقل قال لان الفقهاء متفقون على أن ضمان المتلفات لا يكون إلا بالمثل او القيمه والتمر هنا ليس مثلا ولا قيمه وهو من ناحية أخرى مخالف لقاعدة اللي هي نص حديث نبوي الخراج بالضمان الخراج بالضمان لأن اللبن من منتجات الشاه ولو تلفت الشات بعد أخذها لكانت من ضمان المشتري دفع قيمتها وأخذها تلفت في الطريق الذي يضمن البائع ولا المشتري الذي يضمن المشتري لأنه تلفت في حقه ولو تلفت لكانت من ضمان المشتري فيكون ناتجها له هذه القواعد الخراج بالضمان يعني هو مسؤول عن نفقتها ومسؤول عن إعطائها وأطعامها وإسقائها العلف والماء نحو ذلك ثم إن حربت يضمن قيمة الحليب قالوا هذا مخالف لقاعدة الخراج بالضمان ولذلك لا نأخذ بحديث الشات. المسرح. وأما فيما يتعلق هذه أهم الشروط الحقيقة التي ذكرها الحنفية من أجل اعتماد الأخذ بخبر الواحد وأما فيما يتعلق بترك خبر الواحد بالقياس فالناظر في فق الحنفية يجد قولين أحد القولين لعيسى بن أبان الذي تتلمذ على الإمام محمد بن حسن والقول الآخر للإمام الكرخي وهو من طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب مذهب أما قول عيسى بن أبان فإنه يميز فيه بين الراوي الفقيه والراوي غير الفقيه فإن كان الراوي عدلا فقيها قدم الخبر على القياس إن كان الراوي عدلا فقيها قدم الخبر على القياس وإن كان الراوي غير فقيه يعني عدل لكنه ليس فقيها يجتهد في الحديث فإن وجد المجتهد أن ذلك الخبر له وجه من التخريج يعني في احتمال له وجه من التخريج كأن يوافق قياسا من بعض الوجوه ويخالف قياسا من وجوه أخرى فإنه لا يترك بل يعمل به يعني كانهم بيشترط الان عيش ابن بان يكون الخبر يعني مخالفا للقياس من جميع الوجوه من جميع الوجوه فان وافق قياسا من وجه دون وجه فانه يقدم على القياس وهذا يعني أنه لا يترك خبر الواحد العدل الضابط غير الفقيه خبر الواحد اكن الذي يرويه العدل الضابط غير الفقه إلا للضرورة وقد احتج لهذا الرأي بما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم تركوا الخبر وأخذوا بالقياس تركوا الخبر وأخذوا بالقياس فهذا ابن عباس رضي الله عنه يرد حديث من حمل جنازة فليتوضى وقال لأبي هريرة أتلزون الوضوء من حمل عيدان يابسة ولما سمعه يروي حديث الوضوء مما مسته النار قال أي قال ابن عباس لأبي فريرة لو توضعت بماء سخن أكنت تتوضع به الماء الذي سخن مسته النار إذن رد لأنه خالف القياس وأما الكرخي فقد ذهب إلى القول بأن خبر الآحاد يقدم على القياس مطلقا سواء كان الراوي فقيها أو غير فقيه فإذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا يجمع بينهما قدم الخبر مطلقا عند الأكثرين منهم أبو حنيفة والشافي ولذلك الشيخ أبو زهرة يقول والحق في هذا الأمر أنه قرويت عن أبي حنيفة فروع كثيرة أخذ فيها بالحديث أو أخذ فيها بالحديث وترك القياس ورويت فروع أخرى أخذ فيها بالقياس وخالف فيها خبر الآحاد وذكر مثالا على القسم الأول قال أخذ أبو حنيفة بحديث القهقهة في الصلاة وأنه مفسد للوضوء وهو حديث مرسل كما قلنا ومن قواعد الحنفية الاحتجاج بالحديث المرسل إذا كان الراوي ثقة عدلا الاحتجاج ولم يشترط التي ذكرها الإمام الشافعي إذن أخذ قال وذكر مثالا على القسم الأول أخذ أبي حنيفة بحديث القهكهة في الصلاة وأخذه بحديث من أكل أو شرب ناسيا هذا فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقى هذا مخالف للقياس هذا مخالف للقياس القياس أن الصوم امساك عن طعام شراب سواء كان خطأا أو عمدا فدخول شيء إلى الجوف أفسد ركن الصوم ومع ذلك أخذ الإمام أبو حنيفة بحديث من أكل أو شرب ناسيا ولم يأخذ بالقياس قال ومن القواعد المقررة في الفقه الحنفي أنهم يتركون القياس للأثر أحيانا ويسمون ذلك استحسانا ويسمون ذلك استحسانا وذكر الشيخ أبو زهرة مثالا على القسم الثاني ترك الحنفية للعمل بحديث المصراح وحديث بيع العراية وبعد فهذا ما قدر الله سبحانه وتعالى عليه من الحديث في هذه المحاضرة وأرجو أن أكون قد بيّنت بعض جوانب موضوعها وأن أكون قد وقفت على محطات فقهية في الفقه الحنفي وفي مكانة الإمام أبي حنيفة سائل الله العلي القدير أن يؤدبنا بأدب الإسلام ويجنبنا الزلل والشطط في الأقوال والأفعال وأن يحفظ ألسنتنا من تجريح العلماء الذين كان لهم قصب السبق في بناء صرح الأمة الحضار والفكر والثقافي والفقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالم